الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي في مساله معاكم ورحمه الله تعالى وبركاته نواصل على انقطاع يسير للمساله في, في ماده القواعد الفقهيه وبعد ان تعرضنا لقاعدتين جميلتين في الفقه هما القاعده الاولى الامور بمقاصدها ثم القاعده الثانيه اليقين لا يزول بالشك نفتده بعن الله تعالى اليوم بإذن الله مدرسة القاعدة الثالثة بعد قاعدة قلنا أن أمور مقاصرها وقاعدة اليابقين ليس بالشفى القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي القاعدة الثالثة هي الضرر يزال الضرر يزال هي إحدى القواعد الفقهية لكتاب الشهود. هي إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمس. هي إحدى القواعد الكلية الفقهية الخمس التي تفرع عنها. يعني تدخل فيها التي تتفرع عنها فروع. تبخيز كثيرا وأريد أن ألخص روح هذه القاعدة وأهل مقصد مقاصلها نشئتم ننكر ذلك وأعلم مقاصلها أي أعلم مقاصل هذه القاعدة العظيمة الجميلة وأعلم مقاصلها نخطتان نشئتم رسع الضرعي والاذى والفساد رفع الضرر والاذى والفساد عن الفرد ومشاع الواقع او المتوقع الواقع او المتوقع تعود على الضرر عليه والاذار والفساد يعني الضرر المتوقع المستقبلي أو الضرر الواقع فنحن نعمل على تسهيه وعلى رفعه وعلى زله كل سائر المشروع ولا كلامه الواقع أو المتوقع الحاصي على سبيل الابتدائي الحاصي يعني هذا الازار وهذا الضرر والفساد الحاصي على سبيل الابتدائي والإنشاب أو على سبيل المقابلة والرد والمشاركة أو على سبيل المقابلة والرد والمشاركة نأتي إلى شرح القائدة أهل من الله فأجنوا فيها كلمتين في اثنتين الضرر ويزاك ما معنى الضرر؟ معنى يزاك إن شئتم شرحوا القاعدة شبه عنوان أول؟ شرحوا القاعدة أو كلمه في هذه القاعدة هي كلمة الضرر ما معنى الضرر؟ الضرر أحدد الله في الإصلاح الذي يهمنا الإصلاح الفقه يعني الإصلاح هو قالوا الاخلال بمصلحة مشروعه الضرر هو الاخلال بمصلحه مشروعه للنفس او الغير يعني الفرد المشروع المجموعه للنفس في ذاته او الغير في الاخر تعذنا او تعسفا او اهمالا تعدي يعني تعدي والتعسف هو من أضل. وأحياناً يكون إهمالاً بسبب عدم العنايه سد الضرر غير مقصود غير ما عنده رتبه غير متعمد هكذا اضر بغيره وضيع مصالح الناس بسبب الغفله بتاع بسبب الاهمال وعدم الانضباط وسوء التنظيم وما افهم شيء هذه عمه حصل الله ونعم الوكيل أكثر الناس يعني تسيّنهم العرب ولا حوالهم تلّم بالله بينما الأسلام علمنا الحرص على صيانة الحقوق سواء كان الفرد والمجهور إذن هذه خلاص معرأ الغرار الإخلال المصلحة في المشروعة للنفس والغاية فات إلى كلمة يزال ما معنى يزال وأكبره يزال يعني هو كان الإزالة دي يزال من الإزالة دي يزال من الإزالة دي يقال زال يزول زوالا يقال زال يزول زوالا يقول بعض العلماء الله سبحانه وتعالى أمر بين الكاف والنوم يقول للشيء كل فيكون ويقول للشيء زل فيزول سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جدا ولكن غيره نعود إلى هذه الكلمة هذه المابدة وهي ترجع في أصل لغتي وهي ترجع في أصل اللغة إلى تنحي الشيء عن مكانه الزوال يعني تنحي الشيء عن مكانه وليه زاد الشمس عن كل دي ونحن نقول بعد الزواج ساعتين بعد الزواج ماذا ما بعد الزواج؟ يعني بعد الزواج قلت أسأل أنت هل يجب فال الزواج الناس كل ما عمنا بعد الزواج إن هو عامة البرمج هدا الساعتين بعد الزواج يقول لكم يجري عليهم الزواج ماذا حتى مكتب وما مال بعضهم يرونها الزواج سيجاق الزواج هو مصلحة في الشريعة وهو زواج شخصي عن كبد السماء وهو من عناصر الحكم الوضعي شنو هذا إذا كان الشرف والسبب واللمنة؟ هذا سبب سبب ما قال على تعالى أطفي مصلات يدلوك الشمس إلى غص في الليل أحد لوك الشمس الزواج الشخصي لا يدخل ضار كم الزواج أما إذا كانت شدة في السماء فلا تحله صلاة. نبي صلنا منها عن الصلاة في كف أصابع. عند طروعشين الشمس عند وروبه عندما تكون في قبل السماء. فعندما تكسر الحرمة بزواج الشمس عند السماء دخل على ظهر. هذا سبب يعني لوجود الصلاة صلاة روحية. إذن الزواج هو زواج الشمس عند السماء. مع المعنى الجمالي الآن بعض أهل الألفاظ والصلاحات في القاعدة المعنى الجمالي القاعدة. إذن نقصون، ان شاء الله. هذه القاعدة، هذه القاعدة من جوامع الأحكام، من جوامع الأحكام، وهي أصل، فقلت أصل، وقلنا الأصل من أساس، فالأحكام والكتاب والصلاة كلاه. وذا في مطلع هذه الدروس قدر من القرآة اجعله أصول الفقه يعني أساس أول سلمطلح في العلم هذا ثم اجعل علم القروع هو علم مستقبل وهو علم روي للفقه وكذلك المشهد حتى يعرف رفض الصباء وإمارس القياز ويفهم روح الشريعه قال وهي الضار وهي أساس لمنع من الفعل الضار عن النفس والمشروعة عن النفس والمشروعة عن النفس والغير عن الفضل والمشروعة وهي توجب رفع الضرر لعنما كلها ضرب نزال يعني يجب ان نزال وعلى المرحله كلها قلنا وهيدوش رفع الضرق قبل وقوعه وبعده وهيدوش مرفع الضرق قبل وقوعيه وبعده تفكرونش حال قعدة اخرى معتمدة او اصل اخر من الاصول عن الفقهاء لمنع وقوع الضرق لا اصل اخر اصل موجود رحمة عند اصول بعض المحي. خاصه أحسن صدر ضراع أصل كبير عن الملكية وشو حدا عن الملكية لكن الملكية أكثر نزعة يحذون به هو باب وأصل صدر ضراع ما صدر ضراع ضراع جمع للعه وهي سريعة الطريقة والوسيلة يعني يصدون وينعون بعض المباح لأنه يؤدي إلى الحرام ويؤدي إلى الضرر واضح مع أنه مباح حلال لكن يمنعه هذا بالصدر الضراع حتى ليس يتنسان ويقوط ويسطاع في المحرمات ما فيهم من الأرض هذه القاعدة الظرر المساء تعمل و تجيب قبل وقوعه و تستحب الناس الضراع واضح؟ بعده و لأن اللقاية خير من العلاج و شنبص النفعين و قد العصر لأن اللقاية خير من العلاج فإن وقع الضر وجب ازالته وترميم آثاره إذا كان في السراسة وقع وحسن لك روح في على قدر الطعام وقع الضر وجب إزالته وترميم آثاره جمعة وترميم آثاري. هذه هي مأخوذة من بعض المصادر، الناس يجدونها بعد سيتم رفع هذه المخالات إن شاء الله، وطبعاً من قبل إدارة الجمعية وماها. النادي إذا على عنصري شرعنا ذي أصيغ المتنوع للقاعدة. يعني ثم علماء يطرقون على القاعدة هي الصيغ أخرى. تركي الفضة نذكر أهمها أشهرها الصيغ المتنوعة. المتنوعه يقاعده قط بين خاصين ان أو او قواعد متفرعه عنها ثم بعضنا قواعد هي متفرعه ايش مراق وراء المتردين مراجعت ولكنها متفرعه او القواعد متفرعه عنها اولا مقرونا لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرر وهذا اصل القاعد سنرى بعد ذلك هذا الدليل الأصلي صغه نقطه ثانية الضرر يدفع بقدر الامكان الضرر يزاح بقدر الامكان يعني قبل وقوعي نعمى على دفعي فإن, يتز... فإن يتيسر ذلك فنجعل نعضبه إذن بس تفهم على لقد ندفع أكثر ما يمكن أن عند وقوعي كما قلنا هذي يبدو من إيش مرة أخرى قطع الضرري متى يبقي ننشعا كانت بعد العضل على القعدة هي قد تؤذر لي متفق من شرعاً بفتح قرش مع التجين قد تؤذر لي متفق من السلام أذر تعبير الآن ألفات أخرى أذر تحريمه شرعا ثبت تحريمه شرعا، فحيثنا وقع المنع فحيثنا وقع المنع مرة أخرى أخيات خمسة سيارتين الضرر والمضارة حرام الضرر والمضاره حرام ثان هذا الفرق بين الامر والسيرا والمضارع الامر والمضارع الحال العنصر الثاني من شبه شد العامل ده فقط يتسع عمل تقصيل القاعده كل عالم كتابه السنة وإنا أذيل الأول من كتاب الله عزوجه كتاب عز قوله تعالى قوله تعالى بصوت سورة ولا تجكوهن ذرارا لتعبدوه على خصوص زوجتيه قضايا قرآة قلع. سبعة ولا تجكوهن ذرارا لتعبدوه ولا بهم من ويعتدون آية آخر جديدة كان معنى هذا لا تضار والدة بولدها لا تضار, بولدها. لا مولود لا تضار بولدها. ولا مولود له إلا لا تضار ولا مولود له بولديه نفس الصوره دليل من السنه بعد العصر الاول العصر الثاني التشريع. بعد الحلال السنه ترى السنه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ها ولذلك نسمع ها احسن لا برره ولا هذا دليل جعله القائد المعروف لا ضرر ولا إرآء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقطع من راه رواه النبي في الموضع وأحمد في المسند وهو في السنة الناجية من صحيح الصحيحة صححه العلماء بتركه لا ضرر ولا إرآء رواه مالك في الموضع أحمد في المسند وهو الحديث صحيح لقد كانت في على البيت قال يجاهك الضرر نسمع. قال يجاهك الضرر البيت الذي يجاهك على البيت الذي يجاهك على وجه الضرر هو هو الضرار هو التفاعن وتدادل الضرار قال وضراره الحق مصد المنطقة على وجه المقابلة كما في المعاملون مرات كنا الضرار غير المتعدد ومراتي كنا متدادل كرتفع قال أبو الميد الباجي في المنطقة شخص المنطقة نستمع قال الضرار هو صدور هذا من جهة واحده. واحدة هو صدوره من جهتين أو أكثر معنى اخر الضرار لان صيغه الفعال كالقبال والضراب والسباب تقتل المشاركه صيغة الفعال في مشاركه من اكثر الطرف فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلب والذي لا ينطق عن الهوى فلما قال لا ضرر ولا ضراب الضرر عنده معه والضرر عنده معناه على اخر فهذه هي خلاصك والبعض اهل العلم كما كنت أضرره بصدور الأدى للجاهة الواحدة وانفراره من جهتين راحة في التنفعات كالكتال وإنقراض والسيدات أفضل المشاركة تجدون أحد شاء الله بعد ذلك محاضرات في الهواء مش معنا في على ان أضرر ممنوع وقد اجمعت أجمعت فالأجمعات الأنظر على أن الضرر مملوع و الفساد مرفوع على أن الضرر من و الفساد مرفوع يلا الفقرة الرابعة تطيق القاعدة أو من شرط المصطلح الفقهاء فرورها في فروع القاعدين أين نجد الأنفل التطبيقية من قاحها في العلم في الفروع وكما تعرفوا بأنه موضوع الفقر الإسلامي هو أفعال المكلفين أفعال المكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين يمكننا أن نعرفوا هذه الجريمة التطبيقات مثال شهير هو المرأة بالنبي غاب عنها زوجها هذا أكبر ربما مثل سبطرار مجرار المرأة بالنبي غاب عن زوجها والذي تعرف بمسألة والذي تعرف بمسألة بين خلصين والمطرين زوج جدد مفقود دي والصراحة لا يجب أن يجب أن يضخن زوج جدد مفقود أكثر عن حالة في السمعات العلم الله يمكننا ركز كل جرايم العين الله، حصل الله ونعمر بيه إلا لنا المؤمنين هو ثم الذين النهاية أنا عدد ما عدَدْتُه أنا ولا ما عدَدْتُه حاجة من سامي يدفع المرح أو وهي رشوة تجدها طويلة سامى. صاروا واحد يشتغل في أوروبا في جراند ويدفع زبحة ما هي ياوحة هاش ما زواج ما يكرم هاش يحذّي حقوقها الشرعية وبعد كيس صعبها مو على الصحراء والحرفة والزافات من الذي دفع لهذا؟ من الذي يشاركه هذا الجرم وهذه الجريمة زبحة؟ اللي ما هو مش فيه ما هو براجعك سبحان الله رب مثل اللي بالمعروف يعني لو الحقوق مثل ما عليهم من هو يشبه يسميش يخلي قرص يشبه سوال لو بره ولا الاسلام ومنع أن يجيب الزوج على زوجته أكثر من بعض أشهر كل المساله هي أقع في عهد الصحابة ووجولها في الدواء والحال قلنا تعرف مثلاً زوجة سنبت نكمل في التعليق تبقى مدداً هذه المرأة التي غاب عن زوجها. تبقى مدداً يخرب فيها الظن بانه لن يعود لها فيها الظن لأنه لن يعود وقد قضى فيها سيدنا عمر رضي الله عنه وقد قضى فيها سيدنا عمر رضي الله عنه بالمصلحة يعني لا أعرف هذه المصالح والجزء بالطبع معنا على الإسواح والاحتبال على المسك الشرعيين بالمصلحة، وأسأل أم الكتوب في هذا الأمر نسأل جالك أنا بعد مراتي وقال حفصة كبارية كم تصمي مرأة, مرأة على زوجها فقالوا 24 فكذلك يسمون على الآية ميلا هي على زوجها فلذلك شرعت الإنسان قدر الزوج أن يغيب عن من فكذلك يعود ويضحهم من وأن بقعه الجديد يوصف انه مر على طرفيها بالصحه وان ان بقعه الزاويه فيه تنطيره ذروه عاليه بقعه مثال اخر تقريبا هو في هو الاستراتيجيه يظهر من الثاني ومثله المضرّة بالإلال ومثله بالاله بالإلال إشارة الله تعالى الذين يُلُّونَ مِنْ نِسَاءِ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْرَيْنَ فإن الله الأفور الرئيب وإن أعظم القدرة الله السميع عليم الآية لذي يذون يعني الشهر ده والالاح والالاح ان يحلف الزوج الاله, بال... يا... الإله يحلف الزوج لا يجامع زوجته الالاء معناه ان يحلف الزوج ان لديه جميع سأولى المدة معينة ولا على التأمين هل في ذلك ضرر؟ ضرر ولا كده؟ فتنا رأينا كلها فهدايا ما نعملوه وكي ما نعملوه؟ هل نتضرر في حوالي؟ أعلم الجاه نسي ما بس يعرف على ذلك فهذا الحق من نصف المقابل ولا كلام كل وليها يستغيب المحكمة وكله تلتها الأربع أشهر يهل ما ترجع الظهر ونطلقه عالك ونطلق أبينا عن الكثير العلم ونعاش ترجع لها ونحن الزمور عليه هذا ليس حفاظا على نقص المقص الشريعه عدس اللي هو العرب وقال نجاح للشريعة لحب الكلية ونقص عظيم كما الدين كما العقل وكما المال كما النفس كما العرف والعرف يعني مرض انساني يضحى بالنفس في سبيل العرب مرضت إحدى واحد من في الشرعية إذا هذا إلقاء ليه تزوج اللي اليوم عززتهاه علاش ليه بها شو سببها شو سببها لكن وين مختش ينقع ينقع قبل من عنده واحد سان. لو ما عاش على سبعة تحت الضعف من يجي مشاعر العدل نقل مع كذا أخرى اما طول صوتي يا لا فيك ترى العصر شو بزبط كل سنه يعني معك على كرسي وكو طبي فكان في المسلم اللي هو جديدا ويصود لها في السنه ده لون اسود حصلنا قال لا بها يمهل يعني هذا الذي اللي مال السلجاء الزبط اللي اربعه أربعة أشهر يمهلون أربعة أشهر مطق كما في الآية اذكرنا هل يقولونها من نسائي جم تربص أربعة أشهر مطق كما في الآية مطق جمعة الربيع عنه فإن رجع عن يمينه فإن رجع عن يمينه وكفر وكفر وثن عليه في عن يمينه وكفر عمل كفاره ما هو كفاره ليه بعد عشرة من السكين بنقص من اليد او قصوا من الرقبه او ما عدش ال مع الملحانوش قص اللي تبقى هي كما والا طلقت عليه كما والا تلقت عليه ولي امر تلقها عليه والا طلقت عليه. لي اذا تاخر كدنيا لطلب التنسيق ان يحدث الى ما اقترح بشئ اذا الوزير ديما تحكم على والمره الذين على الاسلام ان يحدث احد السكاني ولو تقاوم على الكتب سبحان الله يعني لاحظوا عظمه الاسلام وعظمه الحضاره هذه شيئا استنى الدكتور محمد, محمد ابو الشام رحمه الله اللي عم عند دراسه الماجستير في جامعه الزيتونه على الجهود الفقهيه كنا فنان في, في مباحث الفقه عنده تغيير التشريع على أمراض النساء. شوف البني بن عات هذي عندها خاصة. تعطيك المزايا حول أن تلبس البني وتجهل الشبابيك والمسافة يعني اجمع سكن هذي اجمع سكن هذي خلاص قبل أنا هم تقول تبرغة كيف كيفش نبطلوها كيفش عندها لا يترك ولا واد إلى غربتها. ما صرنا في تطريقي شيء. حتى العمران كتب كتب كتب كتب البنيان وغيره كتب شرعية تتحدث عن الأحكام الفطحية في قبيل البناءات أسكنية وفي المؤسسات أقول كيف شبنة يعني كل من عضب الحددين وعضب الحارة هذا نكرني بقضية الأداة والبني قلنا مثال آخر من نفسها في الظهراء الذي التي أمر رسال ويزارها أن يحدث أحد السكان في ملكه ما يضر بجياره يحدث أحد السكان في ملكه ما يورر بجيانه من هز أو هدم من هز أو هدم أو دق أو دق أو فتح كوة إذن هذا أو فتح كوة في على جاره أو إطالة بناء يمنعه الشمس وضفر الهواء أو أو يضع رائحه كريهه أو يضع رائحة كريهة والآن في ان شاء الله كثير ودهم ترى ما الله مش, مش, مش, مش قصيرين معنا يعني عملوا حاجات الطيبة اللي ذمرو رعيشي <تصفيق> <تصفيق> حفلات متتالية يعني سبعة أيام سبعة أيام سبعة أيام مزج خدم حتى وقت الفجر لا يخرج خدم ولا برقاض ورويح والدق تصور عن جالي الطبيعة شاء الله يعني, يعني, يعني صوت مش حاجة على خدمة مديع ولا على ذا مشدود يا أخي خون يب جوال أو خلص كله صور واحد يساق خلصينه كله على شو يضيفين يعني هو سياتم من سياتم بشكل واحد من, من البيت حسنا قولة عالم ولا غيره أن المؤمنين والمعiants بغير ما اكتسبوا وقهر قولة صحيح من هذا من آذاني ومن آذاني الله ولماذا يجب ان في هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان في, في ان لما هذا المكان يجب ان يكون هذا على يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ممنوع ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان هذا المكان يجب حتى يكون و تكلموا من تحيطهم و لا حاولوا اختر الا يدق الحيل و يطلع فوق المراه كبيره تشكي التجاره و يغازل فيه يتحرش فيه من جداره عمك تحقق حتى الحيل و مش شكله راجل كبير وزن حسب الله مع الوجه ان الله ويراجعون و بذله اتخاذ بده الإنتخاب كلي الإنسان يتخيل كلي الله شتى عسرات ويحمي ماله لكن الإنسان هل يعمل هذا طب، والله كذا مرة راح البيت كل إجراء من المراحل عليها وفما يتوعد عنو يعني أصخر جناها ولا حول ولا هل العبد له قابل لا درة ولا درة ورضى من القاعدة من وراءها كما تعلمنا هي فروع لا تدخل في قاع هذه ولكنها تدخل في قاع أخرى تختلف عنها هي أكثر على قاع أخرى مثال من الصفحات الضرر الذي يكون جزاءا بالمث مثال الصفحات يعني نجي من هنا عوض ضرر لا مرة واحد حبيض ضر ينزل ستح ماذاش الضرر الذي ينتج زهد المث كل قصاص بعين بعين بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة إنسان قصاص قطع كمان فهذا ضرر لو هو شيء مجموه ولا ولا لا مش لا يجب أن يقول الرهاب وكما قال ربطي ولا يكون القصص في حياتهم يقولونها بقى فالقصاص هو كما عندك صنوخ التعليلات في حب ذاكيها يعني وقع في هذا ذاك خلجة إذا ما تلقيش من المنزلات والضحر الصندوق لها تشيكس المجتمع الكل فنحنا حجاب الحدود شديدة حتى يكون المجتمع ضحر ومعرف يزع الله بالسلطان ما لا يزع القرآن فما نسا تتبعش هاي المواعب والدروس وعج الشهوري الكرابي نقع القوه الحد من المعصيه كذلك بدون قصيد الاهراء بالعدو المعتدي واجب الاهراء بالعدو المعتدي واجب برشا نفهم مصحف عنا يبكي على عن الاسرائيليين واليهود في جنه جماعه حنج المقامه وكما هم السعوديه يعني احد في المراقه وكبت منها بعض الجنود لكيك تدريها مساكل اللي جاء وكيكي يعني تفرروا منه بشكل مغزة هذا كلام مقابل هذا القتل يعني على عملنا فيه ولا كلام تعدي فيه يعني فيه كذراء ضعيرية لكن مش تعدي هو رضع الظلام الزيان يقولون يعني إذا انتهت بشكل تحبال وأيضا صوت الإسلام فيها تكون من طبع الدعوه فبالفرق إلى قوات حتى تفتح هذا البلد والناس يعني التبنى عنه بالدين الله والدعوة للسليل فشوري عن جهاده والتبنى بسم الله في الظواب الصعي والكلام لأفرعه ثانية مع ما فيه من ديناء ولكن هو مع فيه ضحيين لبعض برد ولكن هذا من المستفعين المستفعين من القعدة للجمع الإبرقون بالعدو المعتادين في الجد وبالحق الأذى به وبالحق الأذى به امر لا بد منه الحمد عز وجل السلامه بالشداه كذا كما على السنان وعلى الله السني قال الامام الباهري الناس الذين نظر على ولكن ب الساحب التونسي ولمنزل كثيرا هو المعرض لثواتي مصرق شرح مصرق يلا منذر عنه في الكثير رحمه الله قال وما أبرد العدو وجد فعله يلا منذر حتى على العدو في الجهاز الثاني قال وما أبرد العدو وجد فعله استثناء من القاعدة نأتي الى الفقره السادسه أي الافراد حتى نذكر بعض القواعد التي عن هذه القاعده الفقرة الثالثة القواعد التي عن القارية المذكورة في بابنا الضروريوزا الباب باختصار المذكورة وستأتيكم حضر شاء الله أنظرونها بها ومشيها وما فقد تكتون تتعلمون كثيرا شاء الله أول قاعدة هي المتفق عنها الضر لا يزام الضر، الضر لا يزام الضر. يعني ماذا؟ ماذا يشرح؟ يجي صل حجة، يجي يطلع يعني هالكلام شو؟ نتصح بأخذ الأضر، مش نعمل حاجة مش طبعا زي ما نروح. وهي وهذه القاعدة الصحيحة هذه، وهي تعتبر أيضا. قال ان ايش يقيد نطاق الضرر تعتبر ايضا قاعده الضرر الموجب وهذه الضرر يقيد الضرر يعني هذه يعني الضرر الذي بنفسه ولا تاثر منها هل يخلص من الضرر نزيده شيء كيف يريد اشضل لا اذا زاد في ما استطاع إلى ذلك السريع مش أحبت أنه قبل ما أستطعن الضرر برر لا نزاله إليه ولا بيأفر منه بالأولى بل مشترض أنه نزال الضرر بلا إضرعه بل مشترض أنه نزال برر بلا إضرعه يعني برر غير بكلام نبدو تعمل رجي أن الانسان في الصفر وانسان مرارت لشيء ويشرب خط ويشرب خطر أشد منه هو منه نعم فأحكي الشريعة الإسانية وانسانية على الأضرار تعالونه حرامات إلا ما نؤكد إحب كان يمكن أن إلى ذلك أما حالك ستنعين الانسان تشرف علي هاليا قريم يجد يجيدها يأكلها بتاع لم يجد إلا يشربه ينفع شبه العبش فلالنورة يفعل هذا هل ممكن أنه يعمل عمل آخر يخص شوية من حمده هو يده لن يموتش لا يجلس ينفع شبه كذا أشد بالعيان بالله أكيد لحظة بشر على المنوع الكلام هذا جريبة وجرعة فلجي خادرون قدر يعمل جريبة أخرى ويرتكد مخالفة شرعية أشد من هو وافعون فيه فعالإنسان أن يضب هذه الضرورة إنه هو الضرورة المقدرة بقدرها واه فلا يجوز المفترى نأكل إشاعنة. شوف فلا يجوز المفترى نقطع جزءا من جس مفتر آخر ليأكله. لا يجوز للمفترى أن نقطع جزءا من جس مفتر الآخر ليأكله. هذا النشأة. ب يتحمل الضر الخاص لدفع الضر العام. قاعدين كفرعات خدود يتحملون الضر الخاص لدفع الضر العام. يتحملون الضر الخاص لدفع العام. بعض الناس اللي مخالفين يدخل الناس ويقاوم أغنان فضران في الهيئة والإنسان ساحر العين بها أضر الناس وكما تعلمون حد الساحل غرفه صيد كما في الحديث والطبع ويأمر هو المؤسسات الرسيل وإنكت التصميم وهذا كلام فهذا انفيد راع الرجل وإنسان يمسك الضران في كفة الأعناس وكذا وكذا فهذا كان يحاكم في خلال الإسلام هذا به بجداره ولكن الضران تعه حاس في خوزة نفسه حفاظاً على المصحة العامة يقتص من هذا الرجل واضح فهنا يتحمل البرور الخاصة في البرور العام ولا تم اهمس ولا كلام في هذا الأمر كذلك منذ هو تقميل المصحة العامة الخاصة كيف شكل طرقها؟ مربخ بشأن طريقة عامة الدور بشأن طريقة عامة وإنكتبوا بعض الديار بعض الناسات كذلك يجيب على الطريقة ذلك صارتوا بطل هذباً ولكن يعطيه بعض وضعه للأهم هذا أضع من المراجعة للصفرير للصفرير لكن لما نصح عامل المسلمين فالضحين المسحة الخاصة إفادة وتخدير المسحة العامة فإن تحمل وضعه لدفع الضر العام بشكل مش مسلمين جيل لا قاعدة من القواعد المتفرع عن الأولى درق النفاسة من جد المصالح مصارح درق النفاسة من المصالح يعني إذا العرب مصلحة ومحسنة، لا نقدم نقدم دفع المحسدة على جنب مصالح، هذا هو القاعد دفع المفس مقدم على جد مصالح. قالك لأن عقيدة الشرع من فج من اشد أشد أشد من فعل المحظورات لدي عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عرضتم بهم منهم نستطيع، وإذا هدتم عن شيء فذلوه. شب الله كامل ما فيهوش تحصيد وما فيهوش معاش بينما الأمر على قدر التحصيد مش كل واحد يكون بالوجه بأكلامه والتنامه إذا أعمل قبل الهدف أكلامه رسالتعمل وإذا عن شيء فاشتا يكون من, من فروع هذا آخر من ثاني المرأة عليها غصر ولم صورة من الرجال الأجانب فأخذوا غصره حتى لا تتكشف الأمر إذن أعتقد لكن مش ونحن صدنا يفتن من الصبيحة كشف الأعراض وكذا المرأة توقع مدى حتى تلقى من آدم مكانه تلقى عن العمل على أساس أنه شغل في التصديق لنضوها في هذه الخلاصة ضرر هذه القعبتان كما زلنا ندرو اللي المشقة في الوقتاليسية والعادة محتى مهد أدرك أن أدنى العصر أقول من السلام الله لي لكم إنه رفوه الله أعلم وحكم الله يا رب العالمين سبحانه أنت ربنا